طاسيم ميم تلك ايات الكتاب المبين لا عن لك باخع نفسك الا يكونوا وما شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر ما إِنَّ رَبَّانَا مُحْدَثٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ زَعَمَ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 إن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وَمَا فِي الرَّعُونَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالُوا رَبّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكذِّبُونِ وَيَطِيقُ صَدْرِي وَلاَ يَظْلِمُ فُؤَادِي وَلاَ يَغْتَالِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُ مُعِينٌ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يُقْتَلُوا قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالم العالمين ان ارسل معانا بني اسرائيل قال الم نوربك فينا ولذا ولا بست فينا من عمرك سنين وَفَعَلْتَ فَعْلَتَ كَلَّتِ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ